Why? Wow. Oh! O Allah الخالق, البارئ, المصور, له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء Listen to In وَأَنَا أعلم بما أغفيتم وما أعلنتم وأن يفعله من I e Oh! فَصِلوا بينكم واما غب بمن تمنون الله